طيب بعد أن تعرفنا على هذه التقدمة لبيان معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط الفقهية وأهمية هذا العلم من المهم جدا أن نتعرف على نمازج عملية لهذه القواعد الفقهية لنعرف أهمية القواعد الفقهية وكيف نطبق القواعد الفقهية وأن نأخذ أمثلة بهذا بقواعد الكلية الكبرى التي تنترج أو يندرج تحتها احكام كثيرة في الفقه الإسلامي والإنسان إذا ضبط هذه أو هذه القواعد الكبرى بفضل الله عز وجل يتحصل على خير كثير وعلى علم كبير والقواعد الكلية الكبرى هي خمس قواعد مشهورة هي كالآتي الأمور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير الضرر يزال العادة محكمة هذه خمس قواعد فقط إذا حفظها الإنسان وفهم معانيها وفهم الفروع التي تدخل تحتها يضبط كما كبيرا من دين الله عز وجل ومن أبواب الفقه هذه أهمية القواعد هكذا فلذلك نتعرف أحبة في الله على هذه على بعد هذه القواعد في هذا اللقاء وإن شاء الله في اللقاء القادم نتعرف على بقيتها قاعدة وتكون مثال عملي لبيان ما فهم التأصيل الذي ذكرناه في معنى القاعدة الفقهية وإنها قعدة بينذلك تحتها أحكام كثيرة من أبواب الفقه وكيفية تطبيق هذه القواعد وكيفية يعني أننا نعتبرها قعدة لأنها سابتة بنصوص من الكتاب والسن أول شيء الأمور بمقاصدها الأمور جمع أمر وهو لفظ عام للأفعال والأقوال ومنها قول الله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله وما أمر فرعون برشيد أي وما هو عليه من قول أو فعل يبقى الأمر هو لفظ عام بيشمل الأفعال والأقوال والمقاصد جمع مقصد ومعناه العز والتوجه والقصد يأتي بمعنى النية وهو المعنى المراد هنا القصد هنا يأتي بمعنى النية يبقى المراد هنا أحكام الأمور بمقاصدها باعتبار أن علم الفقه يبحث عن أحكام الأشياء وليس عن زوات الأشياء إنما عن الحكم المترتب على هذه الأشياء ولذلك قال بعض أهل العلم أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ألو في معنى هذه القاعدة والتي هي قاعدة الأمور بمقاصدها معناها أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من الأمر عشان أحكم على شيء أشوف المقصود منه إيه والمقصود منه هذا ينبني عليه الحكم أهمية هذه القاعدة هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جزورا في الفقه الإسلامي وقد أولاها الفقهاء عناية بالغة فأفاضوا في شرحها والتفريع عليها لأن عددا كبيرا من الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة طيب قاعدة بهذه الأهمية وبيدور حولها أحكام كثيرة يبقى لازم نعرف أدلته احنا قلنا عشان نقول قاعدة ويتقلن دي قاعدة فقهية هبني عليها مسائل كتيرة يبقى لازم أعرف أولا يبقى دي الطريقة يفهم القواعد جيت قلتلك دي قاعدة فقهية وما جلتلكش عليها دليل أو معرفناش نطلع عليها دليل يدخل عليها على أنها قاعدة يبين أنها قاعدة ففي هذه الحالة ليس هذه ليست بقاعدة ولا يصح للإنسان أن يستخدمها تقاعدة طيب هذه القبع عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح المبين أن الأمور بمقاصدها حديث عمر من الخطاب الشهير جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات فبين أن الأمور بالنية وأن الأمور بمقاصدها وأن الأحكام تتعلق بالنية قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله حديث النية يدخل في سبعين بابا من العلم حديث النية يدخل في سبعين بابا من العلم وعده العلماء من أصول الإسلام وقواعده التي ترد إليها جميع الأحكام وقد اتفقت كلمة جهابزة المحدثين والفقهاء على قلالة شأن هذا الحديث ولذلك درجوا على أن يستهلوا به الكتب وقال بعضهم ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب وقال الإمام بن رقب عليه رحمة الله هتاني أي, أي نمى الأعمال بالنيات هتاني كلمتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء لا يخرج عنهما شيء الأعمال بالنيات طيب يدخل فيها أشياء كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حاجة بين الأمور ومقصدها وإن الأعمال بالنيات قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يبقى هنا أخذ الأجر ليه لأن نيته أنه خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فأخذ الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى لأنه كان عازما على الفعل هكذا وكان الله غفوا ورحيم وكذلك قال تعالى في معنى الأمور من مقاصدها قال تعالى في سورة البقرة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم في فرء باللغو اليمين وبين اليمين المنعقدة لغو اليمين الحاجة اللي خرجت على اللسان بدون قصد لا والله بلى والله مش قصد أحلف بس هي خرجت على لساني وانا مش قصد أحلف ده معلوش كفار ما يوجفك اسمه لغو اليمين بنص كتاب الله عز وجل ليه لان الامور بمقاصدها وانا معنديش قصد للحلف انما خرج على لساني مباشرة لا والله بلى والله خرج مخرج العادة ولا أقصد به اليمين ولا التأكيد على اليمين فهذا ليس له حكم وليس فيه كفارة طب ربنا يأخذنا بإيباءه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يبقى الأمور بمقاصدها ويتبين من هذا أن الأمور بمقاصدها قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح فيما وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فبينا أنه رفع الشيء الإثم عن, الـ عن الـ الذي أخطأ أو الذي فعل الشيء خطأا لكن ما تعمد بقلبه هذا الذي يقع عليه الإثم تقع عليه المحاسبة هكذا كذلك مما يدل على هذه القعدة قول الرسول صلى الله وسلم في حديث أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا واحد ينزل يقاتل في القيش غضبا غضبا والآخر يقاتل حمية لقومه ولعادته وهكذا فرفع إليه رأسه, رأسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فبين فبين أن الحكم يتعلق بالقصد إذا نفس حديث انما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو المرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه كذلك من قاتل فمن قاتل حمية فهو ليس له من الأجر شيء من قاتل. من قاتل عصبية فليس له من الأجر شيء لكن من قاد لتكون كلمة الله هي العليا فله الأجر كاملا فالحكم متعلق متعلق بنية الإنسان. نية الإنسان في الأجور دي مسألة مهمة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن مالك قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض. وأن من عمل منهم عمل الآخرة. أهو عمل الآخرة اللي المفروض يؤجر عليه. للدنيا يعني عمل الآخرة بس مش عشان للآخرة مش عشان يرجو الله واليوم الآخر مش في نيته جنة ولا نار لكن عمل عمل الآخرة علشان يتكسب بدنيا ويتحصل به على الدنيا وأن من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيد مع إنه عمل عمل هو واحد أم صلى المفروض أنه صلى كل اللي صلى خد الأجر لا أبد في ممكن واحد يصلي وما يأخذش أكر بل يترد عليه هذه الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل يقوم رجل يصلي وقف يصلي شاف الناس بتبص عليه أو واحد بيبص عليه يبتدي الخشوع ينزل عليه ويبتدي يتخشع في الصلاة ده ابتغى مين؟ ابتغى غير الله في هذا فرد عليه هذا كل بيان انما الأعمال بالإيه؟ بالنيات وأن الأمور بمقاصدها يبين على ذلك أيضا هذا المعنى عشان نعرف أن القعدة بيكون عليها أدلة متضافرة من كتاب الله ومن سنة رسوله إنها قعدة دخلة في أحكام كثيرة مختلفة سواء في طهارة في عبادة في صدقات في نكاح مثلا حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك يعني حتى حتى اللقمة تضعها في فمرأتك أي في فم زوجتك إذن الإنسان إذا لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة بدأ منك بتبتغي الأجر من الله فالأجر واقع بفضل الله إذن الأمور بمقاصدها سواء في أبواب العبادات أو في أبواب الجهاد في أبواب النكاح في أبواب الإنفاق أو في غير ذلك ولقد قرر كثير من العلماء أن هذه القاعدة تمثل قاعدة النية في جملة معانيها وأدركوا قواعد عديدة تتعلق بالنية تحت هذه القاعدة فمثل قولهم شرعة النية النية دي هي الأمور بمقاصدها لماذا؟ لتمييز العبادات عن العادات هو كده أنا داخل اغتسل واحد جنوب مثلا ودخل الحمام يغتسل منواش بألبه انه هو يرفع الجنابة انما كان اي محران من النوم ام داخل اي جو حر وحسن في عرق وكده قالك لا ادخل ايه اتبرد فدخل يتبرد ويزيل الازى من على جسده واستحمى وغمر جسده بالماء وخرج طهر من الجنابة ما طهرش ليه ما طهرش في الجنابة لان دي عادة دا اسمه غسل عادة اما الغسل العبادة هو ايه هو نفس الغسل بس بينه بقلب رفع الحدث يبقى شرعة النية لتمييز العبادات عن, الإيه؟ عن العادات فيستطيع الإنسان من هذا أن يتعرف على هذه القاعدة العظيمة وأن يعلم أن تدخل تحت ما لا يحصى من الأحكام الشرعية وبناء على هذا المفهوم الشامل لهذه القاعدة ليقاعد في الأمور بمقاصدها فيتدخل في أب... تدخل تحتها أبواب العبادات برمتها ويقوم برمتها كل أبواب العبادات دخلها تحت النية لأنها المعيار الأساسي في ذلك وكذلك تعتبر هذه القاعدة في الوضوء والغسل والتيمم وفي الأغسال المسنونة وفي الصلوات سواء كانت صلاة فرض عين أو فرض كفاية أو سنة كذلك في الزكاة في الحج والعمرة في الضحايا والهدايا والنزور في الجهاد والعطق والتدبير والكتابة بمعنى أن حصول السواب في هذه الأمور يتوقف على قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بل أوسع من هذا هذه القاعدة بتسري إلى المباحات الأشياء المباحة إذا قصد بها العبد التقوي على عبادة الله أو التوصل إلى عبادة الله كالأكل والنوم واكتساب المال أجر وأصبحت عبادة فحولت العادة إلى عبادة كذلك هي في أبواب النكاح إذا قصد الإنسان واحد بالجود عشان زي الناس واحد قصد الإعفاف أو الرغبة في الزرية ونفع الأمة والعمل بحديث الرسول تزوج الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة فهكذا فمن هنا يتبين أنها قاعدة عظيمة تدخل في أبواب كثيرة من الفقه إذا ضبطنا قاعدة وضبطنا الأبواب أو المسائل الفقهية التي تدخل تحتها فبفضل الله نضبط عدد كبير من الأحكام ونستطيع أن نتعرف على أمور مستجدة إذا كانت مسألة حديثة واحد يسأل على فيها أجر ولا ما فيهاش أجر من ببساطة جديدة بفهمك للقاعدة دي تقول هو نيته التقرب إلى الله ولا, ولا نيته عدم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو نيته التقرب إلى الله أخذ الأجر نيته مش التقرب إلى الله ما أخذس أجر هكذا فبهذه القاعدة يضبط الإنسان أمورا كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا المثال العملي أحبتي نكون قد تعرفنا على أهمية القواعد الفقهية وأنه ينبغي على طالب العلم أن يوليها اهتماما وأعني يعتني بدراسته بدراستها أكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه